Aguz billahi Allah min al Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Al-ladin kafaroo wa caddu al sabilillahi waar degenen die geloofden en de goede dingen deden en geloofden in wat Mohammed werd gebracht, en hij de waarheid van zijn Heer was, كذلك يضرب الله للناس فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا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 waar degenen die in het belang van Allah zijn, niet worden Homul maar hen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 ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أَفَلَمْ يسيروا في الْأَرْضِ فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُوا الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًا لهم وَكَأَيٍّ من قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً من قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ أفمن كان على بينه من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا اهواءهم مثل الجنّة التي وعد المتقون فيها انهار من وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسد مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم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 119. طاعة وقول معروف 110. فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولا الذين لعنهم الله فأصممهم القرآن أم على قلوب أقفالها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 أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قلوبهم مرض أَن لَّنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَنَعْرِفَتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَٰكِن في لحن فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ Weleens willen we jullie leren, zodat we de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 ايم يسالكموها فيحفكم تبخلون ويخرج اضانكم ها انتم ها اولئك تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل Wanneer hij beklft, inname hij beklut tegen zichzelf. Waarom, al diegenen die je hebt ontmoet, zijn